بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا شاء والليل إذا شاء والليل إذا شاء والليل إذا شاء والليل إذا يرشى والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى, والنهار إذا تجلّى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وما خلق الذكر والأنفاء والأنفاء والأنفاء والأنفاء والأنفاء وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى وَمَا قَلَّ قَذَكَرَ وَالْأُنْسَ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن. وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى, بالحسنى فسنيسره للعيسرى فَتَنُوهُ يَسْتُرُهُ الَّيُوسَرا <تصفيق> فَتَنُوهُ يَسْتُرُهُ الَّيُوسَرا <تصفيق> فَتَنُوهُ يَسْتُرُهُ الَّيُوسَرا فَتَنُوهُ <تصفيق> يَسْتُرُهُ الَّيُوسَرا وَأَمَّمَمْ بَخِيلَ وَاسْتَغْنَى وَأَمَّمَمْ وَاسْتَغْنَى och men bäckl och ästarna och källde med den här och källde med den och källde och وأنكر بالحسن فسن يسترهُ للعسرا فسن يسترهُ للعسرا فَتَنُّ يَسْتُرُهُ لِلْعُسْرَا فَتَنُّ يَسْتُرُهُ لِلْعُسْرَا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وما يغني عنه ماله وما يغني عنه ماله وما يغني عنه ماله إذا تردّ إذا تردّ إذا ترد إذا ترد إذا ترد وما يغني عنه ماله إذا ترد وما يغني عنه ماله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 لا تَرَدَّ إِنَّ عَلَيْنَا مَنَ الْهُدَى إِنَّ عَلَيْنَا مَنَ الْهُدَى إِنَّ عَلَيْنَا مَنَ الْهُدَى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ والأولى, وَالْأُولَى وَالْأُولَى وَالْأُولَى وَالْأُولَى وَالْأُولَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى وَإِنَّ لَنَا الآخرة والأولى، فأذرتكم، فأذرتكم، فأذرتكم، فأذرتكم، فأذرتكم، ما رنت مَرًا تَلَّ الله ما تَلَّ الله مَرًا تَلَّ الله مَرًا تَلَّ الله فَأَنذَرْتُكُم مَرًا تَلَّ الله فأذرتكم ما رنت لوط فأذرتكم ما رنت لوط فأذرتكم ما أرتما رنت الله لا يصلها إلا الأشقاء لا يصلها إلا الأشقاء لا يصلها إلا أَشْقَى لَا يَصْلَى إِلَّا الْأَشْقَى لَا يَصْلَى إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى وَسَيُجَنَّبُ الْأَثْقَى وَسَيُجَنَّبُ الْأَثْقَى وَسَيُجَنَّبُ الْأَثْقَى وَسَيُجَنَّبُ الْأَثْقَى وَاسْتَجَابَ لَهُمُ الرَّحْمَنُ أَذِي يُتِمَّ لَهُ الَّذِي يُتِمَّ لَهُ الَّذِي يُتِمَّ لَهُ الَّذِي يُتِمَّ لَهُ الَّذِي تيم له يا تزك يا تزك يا تزك يا تزك له يتزك الذي يؤتي له يتزكى الذي يؤتي له يتزكى الذي يؤتي له يتزكى الذي يؤتي ما له يتزكى وما ل أحد عدا وما ل أحد عدا وما ل أحد عدا وما ل أحد عدا وما لأحد عداه ومن نعمة تجزأ ومن نعمة تجزأ ومن نعمة تجزأ تُجْزَى ؤمِنْ نِعْمَتٍ تُجْزَى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما ل أحد عنده من نعمة تجزى وما ل أحد عنده من إلا بتغاء وجهه إلا وجهر إِلَّا وَجْهِي إلا فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوَجِّه إِلَّا وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ربه الأعلى ربه الأعلى ربه الأعلى إلا بتغأ وجه ربه الأعلى إلا بتغأ وجه رب الأعلى. إلا وجه ربه الأعلى، إلا بتغأ وجهي ربه الأعلى، إلا بتغأ وجهي ربه الأعلى، إلا بتغأ وجهي رب behilägla, och så får jag och så får jag och så får jag och så får jag بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنفى إن سعيكم لشتى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسْرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فَإِنْ ذَهَبْتُمْ كَمَا رَأَيْتَ اللَّهُ لَا يَفْلَحُ إِلَّا الْأَشْقَى <تصفيق> الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى <تصفيق> وَسَيُجَنَّبُ الْأَشْقَى <تصفيق> الَّذِي ي... ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتضاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى Qul a'udhu